117. وقال الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا 118. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 فَكَي فَكَانَ نَكير فَكَأَنْ مِنْ قَريَةٍ أَهلَكْ النَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةُم فَهِييَ خَيَةٌ عَ عُرُوشِهَا فَِييَ قَويَةٌ عَلَ عُروشِهَا وَذِئْر معَقَلَةٍ وَقَصْرٍِ مَشيد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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ ذلِعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ 117. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 118. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم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 <تسجيل> مَن نَّأْلَقَ <سؤال> الشَّيْطَانُ <سؤال> فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَيُعَلِّمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْهُ حَقَّهُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِهِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صراط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 وَإِنَّ اللهَّهَ نَ عَليمٌ